مش وفا يوم ولا عمرها وفت يوم على حد الباب قدامها يخرج منها بلسات كل ما بنا يعتبره دكان دكان دا كان مولد وادفق حصريا على موقع معرضنا غمّة غمّة غمّة غمّة I'm I'm out on